للذين كفروا لا تأتينا س كل بلا وربي لا تأتينا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك فی کت موبی لیا سیئل الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب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 قال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد نم کبھی الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ ز وَلِلْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ نغسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء <تصفيق> إن في ذلك لآية لعبد <تصفيق> من